الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأخذ وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين <سؤال> إلا قليلا نصفه أمو قصب قليلا أوزد عليه وردد القرآن ترتيلا إنا سننفي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل يأشد وطرور ونقينا. إن لك في النهار سبحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فَسِيرْ عَنَّا مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَنَا أَنْجَانا جَهَنَّمَ وَطَعَامُ الْمُذَاقِ الصِّدِّيقُونَ عَلَى أليما يوم ترجه الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا يَعْلُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِهِ رَسُولًا فَعَصَوْا الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُمْ السماء تقر به كان وعده مكرونا إن عليه ذكر فمن شاء ادخل إلى ربه سبيلا إن وَبَكَى يَعْنَى اَنَّكَ كَذَبُ اَجَلًا مِنَ نُصْفَيَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَذُرُدَكَ وَنِصْفَهُ وَذُرُدَهُ وَقَائِفِينَ مِنَ الَّذِينَ مَعَ وَاللَّهُ قَدَّرَ اللَّيْلَ وَنَهَارَهُ جاب عليهم فقرؤوا فقرؤوا ما تيسر من القرآن علمًا سيقولون الله وأخرون وأخرون يضربون في الأرض يبتون من فضل لاس وأخرون يقاتلون سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا السكات وأقرأوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Málikon a díj, ilya kárpótol, ilya kastély. Indítszirált a E the semalance, what either, what either we have with وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْجَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيَّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّمَتْ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ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 لا töltsd lelődöt, semmivel semmivel. A hajó nem a